صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنساء نَهَارِ ذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ ذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِهِ وَمَا سَوَّاهَا فَالهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا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 ولا يخاف عقباها الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 سجا ما واتىك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فوا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عا